قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله ما لي أنا غيرك أحاب أدعوك وترجى قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله ما لي أنا غيرك أحاب ادعوه وترجاه قلبي انا كل ما ابتعد ذاك الانم والآه اطلقك يا رب المدد الله يا الله قلبي انا كل ما ابتعد ذاك الانم Allah, balvén, a lebábat szejáj, dőgok, Allah, mali, mali, gyerek, ahad, I don't